بسم الله الرحمن الرحيم ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون بل هو الحق من ربك قوما 112. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 113. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم فلا تتذكر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره في يوم كان ألف سنة مما تعدون 111. والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة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 ربنا ادخلنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لام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 وَالْمَاءُ وَنُزُلَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنْ مَنْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا منها العذاب الأدنى دون العذاب لعلهم ومن أظلم من ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إنا من 119. وقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم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 121. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 122. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا, زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون